قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي هنا مالك تقدم هناك في أول الباب فلا جناح عليه ان يتطوف بهما قالت لا لو كان الامر كذلك فلا جناح عليه الا يتطوف بهما ولم تعطنا الايه حكم السعي ما هو الايه رفعت الجناح عمن تطوف بهما إذا ما حكمهما ياتي مالك بالحكم صراحه من نسي السعي أو الطواف بين الصفا والمروه حجا او اعتمر واتى بكل المناسك ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروه وخرج من مكة وابتعد ماذا عليه قال يرجع ويسعى بين الصفا والمروه نحن تقدم لنا عن مالك في طواف الوداع من خرج وابتعد يرجع ولا يمضي ها يمضي عمر كان يردهم من مر الظهران وقلنا مر الظهران حق البعير غير مر الظهران حق السيارة اليوم وعلى هذا مالك يقول في السعي يرجع وان بعد يب السعي زي طواف الوداع ولا اشد منه اشد منه ثم يزيد على ذلك تأكيدا وتوضيحا فان كان الذي نسي السعي وابتعد عن مكة ومعه اهله وكان في عمره واتى اهله والحال انه لم يسعى في عمره ماذا يفعل نعم يرجع فليسعى لان الباقي عليه هو السعي نعم حتى يتم ما بقي عليه من اركان نسكه نعم وعليه عمرة أخرى ليش لكونه أتى اهله وإتيان الأهل قبل تمام النسق يبطله وعليه أن يتم الباطل ثم يأتي ببدل منه وعلى هذا السعي ركن ولا واجب يجبر بدم ولا لا الدم لا يتحمله لا يتحمله دم لأن مالك حكم على النسق الذي لم يقع فيه سعي انه ناقص وعليه ان يرجع فيسعى فان كان ارتكب محظور النساء يكون ارتكب محظور النساء اثناء النسك فابطله اذا الذي يبطل او يبطل النسك به يكون ركن ولا يكون واجب من واجبات اذا فلا جناح عليه ان يطوف بهما ما حكم السعي هنا ينص عليه مالك ضمنا بأن السعي ركن في كل من الحج والعمر وإذا خرج ناسيا ساهيا النسيان والسهو لا يرفع حكم البطلان عن النسر ولا إثم عليه لأنه لم يتعمد نعم. وعليه الهدي لكونه أصاب أهله قبل التحلل